الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقفنا عند هذا أياما معدودات أياما منصوب على أنه مفعول ثاني لقوله كتب عليكم لأنه ينصب مفعولين ولما كان مبنياً للمجهول جعل المفعول الأول نائباً عن الفاعل والثاني بقي على أصله منصوباً أياماً معدودات خلف المفسرون في هذه الأيام المعدودات ماهي؟ فقال بعضهم هي ثلاثة أيام ثلاثة أيام وكان هذا أول ما فرض الصيام كان ثلاثة أيام ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وهو صيام ثلاثة أيام وأوجب الله صوم شهر رمضان أي يكون قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ناسخا لقوله تعالى أياما معدودات وكان هذا من باب التدرج بالمسلمين لأنهم لم يألفوا الصيام فالله شرعه على التدرج شيئا فشيئا فلما ألفوا صيام ثلاثة الأيام نقلهم إلى صيام الشهر كاملا هذا قول والقول الثاني أن قوله تعالى أياما معدودات فسرها قوله شهر رمضان أن هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان فيكون قوله تعالى شهر رمضان مفسرا ومبينا لقوله تعالى أياما معدودات وليس هناك نسخ ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله ثم إنه سبحانه ذكر أصحاب الأعذار الذين يرخص لهم في الإفطار فقال فمن كان فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام رخص للمريض أن يفطر ويقضي ما أفطره من أيام أخر والمراد بالمرض الذي لا يستطيع معه الصيام أو يشق عليه يستطيعه لكن مع المشقة الذي لا يستطيع معه الصيام هو المرض الشديد والذي يستطيع معه الصيام هو المرض الذي ليس شديدا ولكن الصيام يشق عليه ولو صام استطاع الله جل وعلا رخص للمريض أن يهتر والمرض على ثلاثة أقسام قسم الأول بل هو على أربعة أقسام المرض على أربعة أقسام قسم الأول المرض اليسير المعتاد كالصداع وجع الضرس والحمى الخفيفة، فهذا لا يعذر الإنسان بترك الصيام من أجل المرض يسير ما يرخص لصاحبه بالإفطار. النوع الثاني المرض المرض الشديد المرض الشديد الذي يشق معه الصيام والنوع والنوع الثالث المرض الذي لا يستطيع معه الصيام لقوة شدته عليه وطأته عليه ففي هاتين الحالتين المرض الشديد الذي يستطيع معه أن يصوم مع المشقة والمرض الذي لا يستطيع أن يصوم معه ففي هاتين الحالتين يرخص له الإفطار ويقضي من أيام أخرى عدد ما أفطره والنوع الرابع من أنواع المرض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء الذي لا يرجى معه شفاء مرض مزمن وهو الذي ليس له علاج ولا يستطيع أن يصوم معه فهذا ليس عليه صيام وإنما عليه الفدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يعني لا يستطيعونه وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه يعني لا يستطيعون الصيام معه ولا يرجى زواله فهذا ليس عليه الصيام لا أداء ولا قضاء ولكن عليه الفدية وهي طعام مسكين عن كل يوم له أن يجمعها جميعا ويدفعها دفعة واحدة عن كل الأيام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره وله أن يفرقها له أن يفرقها ويخرجها متفرقة لكن لا بد أن تشمل جميع الأيام هذا المريض الثاني من من الذين يعذرون في الفطر المسافر المسافر عن بلده فهذا يفطر في أثناء السفر يفطر في أثناء السفر لأن السفر فيه مشقة فلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام الله رخص له في أن يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها في سفره. والمراد ما يطلق عليه اسم السفر مما يؤخذ له الزاد والمزاد ما يطلق عليه اسم السفر وهو الذي يحتاج إلى زاد واستعداد للسفر بعض العلماء حدده بالمدة حدده بالزمن بعض العلماء حدده بالزمن فقال السفر الذي زمنه طويل ويحتاج إلى عده وزاد هذا هو السفر أما السفر اليسير والقريب فهذا مثل المقيم وبعضهم حدده بالمسافة حدده بالمسافة ولم يحدده بالزمن. بعضهم قال مسيرة يومين للراحلة. بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. دل على أن مس أن مسيرة اليومين للراحلة أنها سفر تحتاج إلى محرم وبعضهم حدده بثلاثة أيام ثلاثة أيام للراحلة بعضهم حدده بيوم ليلة حدده بيوم ليلة وعلى كل حال السفر معروف السفر معروف عند الناس الذي يغادر بلده محل إقامته إلى بلد آخر بعيد بلد بعيد فهذا هو المسافر له أن يخطر في رمضان وله أن يقصر الصلاة الرباعية وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في رمضان لغزوة الفتح لغزوة الفتح فتح مكة لما بلغ كراغ أو كراع الغميم اسم موضع وكان صائما بدأ الصيام في المدينة بدأ الصيام في المدينة وسافر في أثناء النهار فلما بلغ موضعا يقال له كراغ الغميم دعا بماء فشرب عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه من أجل أن يفطر. أراد أن يظهر لهم الإفطار حتى يفطروا عملا بقوله تعالى أو على سفر ولما بقي بعض الصحابة على صومه ولم يفطر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصات الذين لم يفطروا والرسول صلى الله عليه وسلم قد افطر قال أولئك العصات فدل على أن أنه يستحب للمسافر أن يفطر أخذا بالرخصة الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وإذا أقام المسافر في أثناء سفره إما في بر أو في بلد أقام إقامة لا يدري متى تنتهي فله أن يفطر وإذا عرف المدة التي يقيمها فإن كانت أربعة أيام فأقل إنه يفطر أيضا وإذا عرف أنها تزيد على أربعة أيام فليس له أن يفطر لأنه أصبح مقيما فياخذ حكم المقيمين هذا ما عليه جمهور أهل العلم في مسألة الإقامة في أثناء السفر أو الإقامة التي تقطع أحكام السفر ما زاد عن أربعة أيام وهو يدري أنه سيقيمها فهذا يتم الصلاة ويفطر وهذا مثل اللي يسافرون للدراسة في الخارج أو للتجارة ويقيمون هناك مدة بعضهم يقيم مدة سنتين بعضهم يقيم مدة أكثر من سنتين هؤلاء مثل الذين لم يسافروا يلزمهم إتمام الصلاة ويلزمهم صيام رمضان لأنهم مقيمون وليسوا مسافرين من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أن يصوم عليه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها في حال سفره أو في حال مرضه من أيام من أخر من غير رمضان من شوال من الحجة محرم أي من أي شهر شريطة ألا يؤخرها إلى ما بعد رمضان الثاني يعني ما بين الرمضانين كله وقت للقضاء، وكل ما بادر بالقضاء فهو أحسن، ولكن له أن يؤخر إلى ألا يبقى على رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه حينئذ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. بقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان أدل على جواز تأخير القضاء لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل على جواز تأخير القضاء ما بين الرمضانين إلى أن يبقى عليه قبل قدوم رمضان الجديد إلا عدد الأيام التي عليه يجب عليه القضاء حينئذ لألا يحل عليه الشهر الثاني وعليه أيام من الشهر الأول إلا إذا كان معذورا استمر العذر معه بين الرمضانين استمر العذر المرض معه إلى أن جاء رمضان الثاني استمر معه السفر إلى أن جاء رمضان الثاني فهذا معذور معذور في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان لأنه ترك القضاء بين الرمضانين لعذر فيكفي منه القضاء بعد رمضان الثاني لأن هذا الدين دين اليسر يرفع الحرج عن الأمة ثم قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه عرفنا هذا على الذين يطيقونه هم قسمان الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا وهم قسمان القسم الأول المريض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء هذا عرفنا القسم الثاني الشيخ الكبير الهرم الذي معه عقله تفكيره لكن ما يستطيع يصوم هذا يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وليس عليه صيام لا أداءاً ولا قضاء وعلى الذين يطيقونه مفدية طعام مسكين. ثم لما بين سبحانه وتعالى المرخص لهم في الفطر في رمضان قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. رغب في فعل الخير. من الصدقات ومن الصيام التطوع ومن سائر الأعمال الصالحة كل ما عملت خيرا فهو محفوظ لك هو محفوظ لك عند الله بل ومضاعف لك الحسنة لعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن تطوع خيرا فهو خير له ثم قال وأن تصوم خير لكم هذا حث على الصيام كما قال في أول في الآية الأولى لعلكم تتقون فالصيام فيه خير وفيه تقوى لله عز وجل وفيه بر وفيه تهذيب للنفس تطهير للنفس وفيه خيرات كثيرة وأن تصوم خير لكم ولم يحدد الخير لأنه كثير الصيام فيه خيرات كثيرة ولله الحمد إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون تعلمون فضل الصيام وتعلمون فضل الأعمال الصالحة فلا تبخلوا على أنفسكم من التزود من الخيرات والله جل وعلا جعل بعد كل فريضة نافلة من جنسها جعل بعد الصيام الفرض صيام تطوع وجعل بعد الزكاة صدقة تطوع وجعل بعد الصلاة صلاة تطوع وجعل بعد الحج الفريضة حج تطوع فكل عمل مفروض فإنه هناك عمل من جنسه مستحب وذلك لأجل التزود من الخير وأن المسلم لا يقتصر على الفرائض فقط الفرائض فيها خير لكن من الذي يضمن أنك أديت الفرائض كاملة بد فيها من نقص فيجبر هذا النقص من النوافل إذا لم يكن هناك نوافل وعليك نقص في الفرائض من أين يجبر ولو فرضنا أنك أكملت الفرائض وليس فيها نقص فأنت بحاجة إلى الزيادة من الخير والزيادة من الأجر فلا تحرم نفسك من الأعمال الصالحة فريضة كانت أو تطوع وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين <تصفيق>